أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدر يسجدان علم خلق علمه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 فباي أ ي آ ل ء ربكما سنفرغ تكذبان؟ لكم أ ه الاء الثقنان فبأي آ ربكما تكذبان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 فباي أ ي آ ل رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ف و م ئ ذ الاء ل يُسْأَلُ ل ه ذَنْبِهِ إِنْسٌ عَنْ و جَانٌ ا فَبَأَيِّ آ ل ربكما تكذبان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 متكئين على ف ر ش ب ط ا ئ ن ه ا من استبرق وجنى الجنتين ذ ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 ليس لوقعتها ك ا ذ ب ة خافضه ا ل ر ا ف ع ة إ ذ ا ردت ا ل أ ر ض ردا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أ ز و ا ج ا ث ل ا ث ة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 ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون ا ف ر أ ي ت م ما تحرسون أ ا ن ت م تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون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 افرايتم النار التي تورون أ ا ن ت م ان شاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع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 وان الله بكم لرءوس رحيم وما لكم أ ل ا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أ ن ف ق من قبل الفتح وقاتل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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آ م ن و ا ا ن ظ ر و نا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ف ض ر ب بينهم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 و غ ر ت ك م ا ل أ م ا ن ي حتى جاء أ م ر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم ف د ي ة ولا من الذين كفروا م أ و ا ك م النار هي مولاكم وبئس المصير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 ثم ق ف ي ن ا على آ ث ا ر ه م برسلنا و ق ف ي ن ا بعيسى ب ن مريم واتيناه آ ت ي ن ه الإنجيل و آ ا ل إ ن ج ي ل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه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 ل أ ل ا يعلم أ ه ل الكتاب أ ن لا يقدرون على شيء من فضل الله و أ ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم